بسم الله الرحمن الرحيم رب حاول الليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا, ولا الاخره خير لك من الاولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى